5. استمع إلى النص الآتي ثم قرأه وتحدث عنه مع أصدقائك إسطنبول إسطنبول مدينة قديمة وجميلة وهي أكبر مدينة حسب عدد سكانها في تركيا تقع في منطقة مرمرة وتمتد بين آسيا وأوروبا كانت إسطنبول عاصمة لعدة دول عبر تاريخها الطويل توجد فيها أماكن تاريخية وسياحية كثيرة كأنها مطحف مفتوح واشتهرت بجمال طبيعتها أيضا ومن أهم الأماكن المشهورة فيها مسجد صوفيا الكبير وقصر تبقى ومسجد السلطان أحمد، وبرج غلطة، ومضيق البصفور، والقصر المغمور، وبرج العذراء. بسبب كثرة مناطقها الجميلة لا يكفي يوم واحد للتجول فيها. إن هذه الآثار والأماكن ثروة لبلدنا ومهمة جدا بالنسبة لنا. وعلينا حماية الآثار التاريخية لأنها جسر يمتد بين الماضي ويومنا هذا.